من الصادقين فأنقى عصاه فإذا هي تعبان مدين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم قُرِئَكُمْ مِمَّ اَضِفْتُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَوْشِكَ الْمَدَائِنَ حَاشِرِينَ يَغْشُوكَ بِكُلِّ سَاحِلٍ عَلِيمٍ وَجَا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 قال ألقوا فلمّا ألقوا سحر أعين الناس وأشرهبوهم سحر أعين الناس وأشرهبوهم وجاءوا بالسحر ماضين وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاه فَإِذَا هِيَ تَرْقَصُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَأَبْطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالُوا لَبِثْنَا هُنَالِكَ قَلِيلًا ۖ فَابْصِرُوا مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَأُلْقِيَ الْحِجَارَةُ سَاجِدِينَ